أَنْ بجهالة ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده وَأَصْلَحَ فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتسبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله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 ولا رضب ولا يابس إلا في كتاب مبين